فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول إذا كان بجانبي شخص يفرقع أصابعه في الصلاة فهل أضربه بيدي حتى ينتهي عن هذا الأمر يضرب كذا ضربت لكن إذا سلمت اذكر له الحديث وبيل له أنه ربما يكون جاهلا أو ناسيا نعم